فعبد الله مخلص له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء أما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفا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 نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من بُطُونِ ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ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 دع ربه مني بن إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله آدادا وجعل لله آدادا ليضل عسبي قلت ما تمتع كفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانتنا ناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويردو رحمة ربه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 فَاتَّقُونِ وَالَّذِينَ هَدَى تَنقُبُ الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوها وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ذَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِوْلِ الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ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 باب الله مثل الرجل فيه شركاء ومتشاكسو ورجل سلم لعدل ورجل سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم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 أو أرادني برحمة نلون ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 وما أنتم عليهم بوكيل؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمد في منامها والتي لم تمد في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الآخرين إلى دل مسمى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 قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَّامَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُوا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَ نَظْرُ دَعَانَ ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَاهُ ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ ولكن لَا يعلمون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 أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِدُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِ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 لكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين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 وينجّ الله الذين اتقوا بما لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولاهم يحزمون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض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 قَدْ لَك لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا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 أرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب بالأرض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 فبئس مثوى المتكبرين وسيقا الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها فتح أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم قبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء. فنعم أجور العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين